بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل للذين كفروا في عزه وشقاء كم اهلكنا من قبلهم من قرين فنادوا فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا كافعون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى هم واحدا إن هذا لشيء عجاب وَأُطْلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلِمُ شُوَّصْبُرُ عَلَى آَلِهَتِكُمْ إِنَّهَا غَالِشَيْءٌ يُرَادِفْ لَا سَمِعْنَا بِهَا لا إلَّا صِلَاقَ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ دِينِنا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَزُوُّوا عَذَابَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي ارْتَكَفُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ حِصْنٌ مَعَادٌ وَفِي الذَّعْرِ الْأَوْتَادُ وَسَمُجٌ قَوْمُ نُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِنَّ كُلَّ وكذب الرسل فحق عقاب وما ينهر هؤلاء إلا صيحة وافدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب